موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن لَكَ فَاعْبُدْ وَلَكَ فَاسْجُدْ رَزَقْنَاكُمْ مِنْ أن يأتي أحدكم الموت فَيَقُولَ, فيقول رَبِّ Sposób pragmatycznych zmian w tym momencie, اللَّهُ نَفْسًا prawa do Sposób prawa zastrzeżeń, które są bardzo